غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن لا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 ولو ترَ إذِ المُجْرِمُونَ نَكِسُ رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجَنَا نَعْمَ الْصَالِحَنَ إِنَّا مُقِنُونٌ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها وَلَكِنْ حِقَّ الْقَوْلُ مِنْي لَأَمْلَأْنَّ جَهَنَّمَ مَنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الدَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَنَهُمْ يَوْمَ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثم وما أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية اللقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 وَالْيَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَفْعَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَالُهُمْ وَلَا هُمْ يُضَرُّونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاتَّبِزْ إِنَّهُمْ مُتَّبِزِرُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ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 إن اعتدنا لِالكَافِرِينَ سَلَسِلَةً وَأَغْلَأَنَّهُ سَعِيرَ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِنْ زَجْهَهَا كَافُرَةَ عَيْنَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُونَهَا تَفْجِيرَ يُفْوَنَ بِالْنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرَةً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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوًّا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كان لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إن